Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alameen wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi yajma'in nama ba'd Nama Bismillah ar-Rahman ar rabbil alameen Wa ashhadu an la ilaha ina Allah wa ahdahu na shariqa wa ashahadu an الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه المعينين مذع. تقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأحمد في كتاب العقودية. وقال تعالى: ولقد دعتنا في كل أمة رسول أن يعبد الله وينبى فمنهم من الله ومنهم من حقق عليه الصلات. وقال تعالى. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ كَمَا قَالَتْ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا وزع على ذلك لازم الوصول إلى الموت. ثم قال: واعبد ربك حتى يأتيك الحين. <تصفيق> في القول مهمة دعوة الرسل مهمة دعوة الرسل. بعض الآيات. زنا ونشق كل نبي كل نبي لن توحيد الله جل وعلا والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعض الآيات مزقون با كلمتومي هود عليه السلام صالح شعيب وغير ذلك من الأنبياء ونوح ومن الأنبياء قمزاه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إنه قوى أصل دعوة الرسول أو الرسول نا ولكوين نكون يدعوه وكافيكيان نكون يدعوه وما تخلف منها أحد ولا هكو نمتوميها تموجا لخليفه ثم بعد ذلك واصل المؤلف رحم الله ذكر هذه الآيات كتاجة آياته قوازي زي دي دعوة تكي وا تفنيني. فقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن الله واجتنبوا الطواط. هذا مهمة دعوة الرسل. ما بمويلي ما بمويلي أباوني متلازمان هياجاني أنا الحيس نتراك يشكو أمواجها حاليت اسماما ينغوهي لي لدني لازم أشكيه الله سبحانه وتعالى ولا قد بعثنا في كل أمة رسولا كل أمة الله سبحانه وتعالى سمع توما توما مي تومي كل أمة توما توما ان الله هذا الامر الأول ان الله واجي و لغنيه كني ارض عبادة الله وحده و لغنيه الله وحده و عبديه الله بكل هيكل و عبديه الله بكل هيكل واجتنب الطاغوت نا عباده Ibuk. Hizi zinaitwa arkanu shahada. Arkanu la ilaha illa Allah. Arkanu la ilaha illa Allah ni zindili. Allah. isheni mutawwid. Natena kilma ya la ilaha illa Allah imeanza na ijtinab ibadat atawwid. Kisha ibadat la ibadat Allah wahda imekuja baadaye. Koonesha katika hizi nguzo mbili nguzo muhimu zaidi ni ishinabu atawut. Na hapa malaha muhimu jida. Zikara hada imam Muhammad rahim Allah kwenye baadhi rasaili. Kwamba shahada haiwezi Kusmama mpaka hizo nguzo mbili zipatikane. Nguzo ya kwanza an nafi wa ishinabu Na Unaposema la ilaha hii yaitwa kufuru bitawut. Ni kukufuru na kukataa na kuachana na kila ibada tawuthi ambayo si Allah ya Allah. Illallah yani isbat yathibitisha ibadatulllahi wahdahu lilalik. Kama Muislamu ataisema kilma hii ya shahada. Alafu asikufuru ibadatu awuthi. Akaona na dini zingine pia ndini zina haki. Na wafanye mambo yao kulingana na dini zao na لا هكذا أسي هو، أسيك كفر وعباد أزل نجينا من الطغوت، خي وعبدة نكافر سالمسلم، حتى كمان بيجا شهادة كلاسيك كم جنس كتير نسؤال نملزج فونز السال، ملزج لكن إذا داموا يوأي تكيد يكون با، نزل الدين زنجينة نقوله حتى كصلاة كفونجا كرمك كارود كحج كفاني كلفان، لماذا لم يكفر بالطغوت، هاي كفر وعباد يطغوت. <تصفيق> <أكس> أن هذا مهم جدا غافل منها اليوم كثير من المسلمين كثير من المسلمين ولله الحمد خلاص عبادة الله واجتهادي بله واناجتهادي أم باقنا مهم زيدي علماء سما الله ميزنا الكفر بالطهوث كيش بالله مكج باداي وانشئي مهم سنا أنا بسما لا إله ثم illa lillahi ka jabaada kwa hivyo mpaka la ilaha yani hii inaitwa nini tasfiah toa chafu yote tukufuru ibada zote ambazo kama si za allah thumma ba'da dhalik illa allah naingiza al'an kwa mfano mtu aone hawa wa che ni banao na maboyao na diniyao mas mushi tu siyong tu siyong salifiyano na naon na hawagabudon ng na ay wakiri ah sa mga hadiyao ni mazhabiyao ni Zile ako na nema inshaAllah sotte waislamo sotte wala ka kibla kimoja sallallahu alaihi wasallam wadep huwag kufuru tuawot yee pi yasak mo yakin kama wale yee حكم يكن كما والعباد الكبور سواء بسواء لأنه يقر اكيري نتنى تسوى فينك يمسوى انجليه وانوالي وانا ما ذهب ياه وانا منهجيه إليه يكتوف مكبوريني وانا كل غوامب تسوى انجليه هذا هو ايمن كافر هو نسمى همانين فيه يمسوى كافر لماذا؟ لأنه لم يكفر بالطوغوت نيو وصحيحيشا ما ذهب ياه شاء الله نخلاف زيكو صلى الله عليه وسلم فهو كافر أيضا كما وليس ولي كفار كما وليس كفار كما وليس كفار وليس كفار لسباب لم يكفر بالطواغوت وإذا شهدت يكي تفنجيك كذا شهدت ينغزون بي النفي والإثبات إذا النفي هكونا يكون إثبات أكون إلا الله لا إله ناير لا إله ناير نايره الإسلام وإنجو مغفليك نايره وإذا كنت لا إله فكي هكي. Ama wakuna ila illa Allah. La ilaha hii. Malhahatwingi hawai lahid kwenye tauhidi yaki. Fayakhruj minan islamo huma ya'arisi. Hala amru muhim jiddan Hili nijambu wataka tufahamu sana, hayweze kani u wako na imaniyako haywezi kuwasawa na dhele. Mpaka ukufuru ibada zile zingine Nawala siku sahihisha kwa banazile dini na zile zafalala ma. هنا مانه يقر بالشرك ويقر بالكفر فهذا باطل ولا يجوز واضح ويبه هي النكتة مهمة سنة اناعبد الله واجتنب الطاغوت هي لما ممويل يمسنج دعوة الرسول لسماما مونا الله كسيمة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله أكاتيها كوانين <تصفيق> يسمى واجتنب التواغوت نكوان بهي عبادة الله هاي غزيكو سماما مباكا اجتناب التواغوت ذيكوه تقوى <تصفيق> ومتكسية عبادة الله ألفنا ونزيل عبادة الباطل واسم آلاتي إن شاء الله ماذا به وصحيح شنين وكيري عبادة الباطل نايلة يكوية تقطوك بس واضح هين نكتا وديع جدا ذكره الإمام محمد رحم الله في كتبه faminhum man hadallahu katika huwa ummat lutuma Allah subhanahu wa ta'ala yahkum ma yasha subhanahu wa ta'ala ba'da yaqud mitumi watu ngrupu mbili faminhum man hadallahu yani wajudihi wa rahmatihi kuna wala na na هذا محض فضل الله سيكمبا ومرهو ولا ممهو ولا ممهوسي ولا نهداري ولا kusoma, كسوما ولا hayana alaqana hayo hadha mahdh fadlillah minna min Allah akakujalia Allah kwamba wewe wafuta barabara ya rasul wallah hadha fadl min Allah wa ihsan min Allah wa wa karam na jooda alikufanyia wewe binadamu والله هو زي شكراني. ولديamo حتى وكا عمره وكم زمان وكا سؤال وكيفونجا وكيسودو نحاطة ملية كروديشة شكراني. والله سبحانه وتعالى أن هداك للإسلام. فهذه نعمة عظيمة. هذه نعمة عظيمة. والسلف كانوا يخافون عن هذا. بل حتى بعضهم موجود بعضهم والواكِف كريه قضية. ما كوا الكواهوزي وكو جملكي ونليا وامدم واضح سبب وجع ممن كتكر هذا الله ولا الله العظيم لذلك معاذ رضي الله عنه يلقي الموجة حاله سأزود يعني أنا خوفنا كليا سبب النين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله سبحانه وتعالى قابا فقذبتين الله سبحانه وتعالى قابا فقذبتين قبضت في النار وقذف في الجنة كتكر وجبات الله سبحانه وتعالى ألي في <بوني> <تصفيق> يقول معاذ فلا أدري من أي القبضتين أنا فلا أدري من أي القبوتين أنا سيجوي ممن من جاكن قبضي كت كي لقُط لو الله سيجوي ممن ما بهتك فندهي أو فندهي وهو معان ابن جبل رضي الله عنه لأنهم هؤلاء فقهاء يفهمون الشريعة واضح والقهوى فمنهم من هدى الله بفضله وإحسانه ومنهم من حقت عليه الضلال بعدله وحكمته نوالا موقا بحقت عليهم الضلال ضلالا كوني والفبوط كوني وпотевو الله لاصبيتيش كوني وпотевو كوني وпотевو بعدله وحكمته وعدله يعكى قي الله سبحانه وتعالى أك أك أك وق وقو كرمه وكناهثانه لذلك المسلم هو تكاوم يسال الله ان يعامله برحمته ما هو بعدله ان يعامله برحمته اذا عاملك الله بعدله ستهلك تماما من, من, من يستطيع الله عمل لنا بعدله نتفاول لذلك الله نعم لنا نتسب رحمة منه وفضل سبحانه وتعالى وإلا الله إذا عاملك بالعدل أرزقك عذابك وإبادة قبل قبله مع سياق الآن سوتك عدل تعال شوف صلاتك تقول إسبق ونيسون إبادة ذكوت مازادت تقصير زل أو كي إبادة ذكوت شكو كوانجاميز كو حتى عدل الله هب. لكن الإنسان يسأل الله أن يعامله بفضله ورحمته وإحسانه إذن نبتكان ثم ذكر الآية الثانية وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الله سبحانه وتعالى سيما حتكتوما من تومي ويوتك بلايك اسفقواني كواللغو موجة Ispukuwa, kalengwa moja, kalengwa gani, nuhi ilay. Namletewa wahi kutoka kwangu, anahu la ilaha illa ana, fa'budun. Kwa mba hakuna. Yonatanayyo nini? Nafi. Nahiyyyo do al-kufru bitwahut. Nahiyyyo do amianzanayyo Allah. La ilaha illa ana, alafu isbaten kuja badai, fa'budun. Kwa hivu hathal rukun, ya al-kufru bitwahut, hihindonguzwa mba kwa mba fasa yi leon, ya? Ya chimwa, ya limwa. Yangolewa kunya nyo نباك كاتوم نباك كونا بعد بين زيت وإسلامه وانا يو ننباك كقريب كواساساتو نما كو معاملات نكجي سهوا، قمبا كني معي واقك كويكونا بغو فيهاوات، أشج سهوا.عملهم نباك ينبسط وينشرح ثم بعد ذلك يتلا أمعة.والله هذا غلط وهذا خطأ لا بد أن تحفظ البغض اللي في قلبه هي لازم يستوكي. وعندما أميلك يجب أن يكون هناك هذا الضغط موجود لا بد من هذا لذلك الدين حقنا الدين يسفق من محبة نبغض محبة وبغض حتى الكفار أنفسهم كانوا يتعلمون ونبعون ونبعون ونبعون ونبعون و هذا واضح و هذا السيسي لازيما تسي أنبياء وقام بأوه ترون الإسلام من الأن وكم وينيكي لم هذا الكلام خطير جدا ما لنقو يهامنين وني ما لنقو من جين مباعي هو وإلى البغض الذي في القلوب نهي هي زكاني وسبب لا إله إلا الله ما نأكل بغض وحب ليس كذلك؟ لا إله أني بغض إلا الله نحب وسبب هيبتكان عبادة إلا بالمحبة فإذا عبدت الله وكم وامود الله تحب الله لا إله نفي هذا من لازمه الكره والبغض Kwa yun lazmatu kusanyi hizi bituvil, al-chubu wal-bogh, zi tembay Na hindi yodini, ni kupenda, na kuchukia. Hakuna kwa ambasisi, ni kupenda, tu kila musha. Hala ghalat. Hala majus. Niki na dini, mtumi alayhi s-salam. Kwa yun yun ayya pili alayta, la ilaha illa ana fa'abudun. Wa kala ta'ala, wa inna hathihi ummatukum ummatan wahidah, wa ana rabbukum fa'abudun. Na ayin gina, wa ana rabbukum fa'abudun. زاته هي زي حقيقة العبودية، وبعبودية من الكفر والبغض أو المحبة، البغض والمحبة، الكفر بالطاعود والعبادة لله وحده هي العبودية يوت الحقيقة العبودية معناها هي إن هذه أمتك أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون الله سبحانه وتعالى تنبيه أمه وينه؟ أن أمة واحدة يعني في الإيمان في العقيدة عقيدة واحدة ما عندنا اختلافات في العقيدة ولا خلاف كذا ولا خلاف كذا أهتنا من مجمعين أمة واحدة كلمة واحدة ستتذك تحت مظلة لا إله إلا الله ولا إله إلا الله من حقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى ها قنروا موجة نوه ستونا وفاهم شسس نأو كسودية، اه، في كلمة الله في ذات الله سبحانه وتعالى في الحق، ونوموجا بوقام بشري ونو وأنا ربكم فاتقون أو وأنا ربكم فعبدون كما أنجين، نميم من دي ملابينه، من يم فعبدوني، يعني من يعبدون ميم بكيانه، الأصل هو فعبدوني، اه، فعبدوني، مضافة هذه خصوصية fa abuduni yani wahdi ni abuduni mimi peke yango sitaki kuhusishwa na wengine kwenye ibada lidhalika allah subhanahu wa taala hataki kuhusishwa na waola wengine maana mola ni yeye peke yake wa hak wala wengine tumewafanya sisi ndo waola wailah wafae kuitwa ilaha afae kuitwa nini alaha hii ndo hakika alubudiyya na hii ndio maqam Ya ubudiya ni ikhlas al-din kullahu lillah subhanahu wa ta'ala wal-kufur bima siwa kila asokuwa Allah na kila isokuwa dini yake ni kuyikufuru, na kuyichukia na kuyipuka na wale wanyapuifuwa ta dini hiyo fiyakua chukia na kuyipuka bila hivu hakuna waislamu khalis hakuna waislamu uliwa khalis kwa sote yataka kwenye mizani hiyo na شريع هذه كيزungumza ile qadhia kuchukia at-taghut wal kufara ghalila hi ni lazima waila hautakuwa muislam kama utashikia hautakuwa muislam lakini kuna kuchukia an tahafidh ala al bughd fi al qalb isitok kuna na athar dhalika al bughd إن كونا بالمسالح والنفاس، وكت وعزّة الإسلام تظهر شكوك، واضح، كنا سيري، والضعف وذلة المسلمين تتفني مداره، ندريه، نعطيهم شيء من الدنيا، ندريه، لكن يبقى في قلوبنا إلى شوكي هيتوك، وإلا تكي وتفني مداره، لفنا الطاينة شوكي تصفشانة ونمرفقت وخلص، تشافوندا شهادة، تشافوندا shahada natushavunda hakika ya ibada hakika ya ibada huwezi kumtakasia ibada mola wako hapa kusukwenda ati kutoka chuki ya dini zingine la budde ile chuki ibakie la Kwa kiyadini zaten dini Masalulah al-afiyya wa salamuhu muslim Nau kiwa anbiya haqiqe hama mabawad wa mishamam mikalihah Aana mishamam baridini Sasa mishamam mizuri ni kudanganyawatu Ma tu'allimhum? Allah misham Fallaha Allah Amma athariya yalichuki Itazhihirisha wakati o masalahan Angala masalahan mamsada Wakati hatu na'inza ita kuwa wazi Wakati hatu na'inza nukhfi Lakini hatu faiku كيف هو لذلك ابن القيم رحم الله لما ذكر مراتب البغض في الله قال والمرتبة الأخيرة بغض القلب قال, <تصفيق> <تصفيق> قال وهذا لا ينفك بحال هي شوكي مايوني هاي فيكون توك إكي أن توك شوكي كني مايا شرك ولو تتوه كني أسلم ولو تاكو جيوا هنا يوشتو كافونيو إسلام. لا أبو دايرودي شليتشوكي نو إسلامه كو رودي هو صحيح كسباب ديني نيشوكي نكوبنده. واضح غير واضح, واضح. إن كتير مهم وسانا تفهمي لذلك أبو الدرد ذكر هذا البخاري في صحيح من رواد الدرد رضي الله عنه لما ذهب في مكان مهالك وين الفقيدة نو إسلامه القوة هون عزة تصلت عليهم أهل الشرك وقاه ونبودن هم قلة. أكوليزا كوسكو عميلنا نا كو وكبروا تفنيده قال تنحط ها كشروا فنيني مدارات كشروا في, في وجوههم أقسم رمي الله أن بالبوليزا كنا نكشروا في في في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم دلين دلين فقه يا قال يعني قال فرق صحاب قال نكشروا في وجوههم تكينا ها وكنتوا يا كما قاتشي مدارا يعني لكن ايش قال وقلوبنا فلعنهم نيو زتو زو تشكيا زكي ولاني نحو نداري مدارا هذا خلق المؤمن وسبب غني هapo كذييرشا تشكي يختلونك ويبيدون لذلك امام أحمد رحم الله قالوا لي تسلط يا جهاميه بغدادنا كويني له اكوا امبيه أقاموا قنينة هو قام ريشا وهجر أحمد رضي الله عنه لم يكونوا يقون عن الجهمية هؤلاء نجوا لو هجروهم طوهوت تسعدانني مدارح واضح كي هو كعميل أنا نا نمشرك وحاجي لك شريعة وتعامل ما محافظة البغض في القلب هي لا ينفك بحال نهين لحقيقة وسطية يا أهل السنة والجماعة ونهيز أحكام ثم ذكر الآية الأخرى يا أيها الرسول كلوا من الطيبات وعملوا صالحا يا أيها الرسل كلوا من الطيبات إنم متومي الله سبحانه وتعالى يناديهم أنا وعيت نهين كتكصفة كتكصفة سأل الله أنه ينادي بصوت وحرف سبحانه وتعالى الله قد قصف ذاك أنه ينادي أنا ييت أنا ميت سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات كلني حلال الطيبات يعني الحلال الحلال الطيب كلني ميتوا حلال طيب وعملوا صالحة ألف مفاني عمل شكرا لله من هذه النعمة يا الحلال كلوا من الطيبات طميينه نعمة بزوري مولا بتب حلالي طيب نهو كون لكوا كيتميا نعمة بزوري أكيتميا كوني حلال طيب بعد أكولك نعميك نهي نعمة يكول اللو بأكيا نيني؟ وشكورو روك وعملوا صالحا يعني شكرا لهذه النعمة شكرا لنيمة الطيبات وكيفاني ميما بعد أكولت أكوله وكفتنغوف أكول وكأنه يكلم وابود مولا وكوف حاق مولا وك سبحانه وتعالى كايله نعma ya halalan فتستعين بنعمته على عبادته وكتumia zile الله كما Allah kama iana kama usaidizi ya wewe kula kupata nguvu لذلك أثر سفيان بن لا سفيان الثوري رحمه الله كان يحب أن يأكل أنا خبز فلان سوءنا يتوانين جنلاكي وزمانه مكتفلانين زوري كان يحب يأكل هذا هذا الطعام فنزل ذات يوم إحدى عالم من العلماء أكم كربيشا هي تقول هي أكون أي pena الخبز أكل أكل أكل أكل كدياز ما ك هو عالم كاستعجابه هذا أكم ولذة يا إمام إيش حصل لما بيا ثلث اللي تعمون ثلث اللي شربوا اليوم مالي ثلث ثلاثة قال أتقوا بها على عبادة الله. قال فلما انتهى من الأكل قام الليل كله إلى الصبح. ماذا؟ قال هذا أنا أتقوا به إلى كثرة الصلاة في الليل. نعم. هكونا بكرامة كما سيسي. أبدأ كشبة. كل من بيعات وعملوا. أليس كذلك؟ فتأول الآية أكوانا تأول آية. بعد كل عمل يعني عبد الله وعملوا صالحة يعني عبدوا الله ليس كذلك هي رينا متكانا سيكوش اللي الله نعم ياكي. ثم بعد ذلك بس أقل الأحوال قاول لالي فتكابوا باحث أن تستعين بها إلى الحرام هذا هذا شديد وتقوى نعم يا موني ثم ويتميكم وذي يعنيكم كسريش يا موني سبحانه وتعالى هذا ليس من العقل في شيء لو تفكر الإنسان أتتمي أجيش أم تسيشك شمولوات تنا أكتميك وني هسيريك عجيب والله هذا من قلة الفهم من قلة الفهم والآية الأخرى الذي ذكر قال وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت وجعل ذلك يعني العبادة والعبودية أكيد يا عبادة صفة عبادة وصفة على مؤمرشام توميقاتي أي لازم بقكوفاقواك يا سيّاحان إلى مقام يا مقام آكو آكو. عبادة، أسبابه هكون مقام درس يومات السماء، هكون مقام كبر كبينادام وكما مقام العبودية، مقام كبر، كل وقت أكودي جوا منزلة وكما ملاقوا نتزامن كان أكمل في العبودية كلما كان أقرب إلا الله سبحانه وتعالى لذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم وأعظمهم وأشرفهم ليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه كمل مقام العبودية هو الذي كمل في عبادته عليه الصلاة والسلام في جميع مقام العبودية فجعل هو الأول في المنزلة والشرف والقدر عند الله سبحانه وتعالى ننمانا الله كَمْ اكمل اكمل امري لازيم جنب هيله المقام يا عباده حتى كفىك فقال سبحانه واعبد ربك حتى ياتيك اليقين واعبد ربك وعبد مولاك حتى ياتيك اليقين بكوفك يعني الموت اليقين الموت kwa hapo hapo min Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake na kwatu sisi sote pia yataka tu na ibada kwa nini kwa sababu hi ibada inakukurubisha na Mola wako ukiwa na karibu na makami ibada umeshikamana nayo utakuwa na sila utakuwa na mafungamano na Mola wako saa yote umdhukuru Mola wako umkumbuka Mola wako wakumbuka kufa kwenda kwake unakumbuka hisabu unakumbuka jaza unakumbuka sirat unakumbuka janna unakumbuka mizaan تتعيش كل وعيشك وين هي الدنيا لكن أن علاقةنا ملاقو سبحانه وتعالى نصيوات وواظحك نهون دمتم أخيرين صيودنا فكرية مقام العبادة و even لو كم مرشام تموهك سبح... الله سبحانه وتعالى آيك وين مرحله يعني لي يعبد الله حتى يأتيه اليقين يعني حتى يأتيه الموت وهذا من حسن الخاتمة وهذا من حسن الخاتم نعم <تصفيق> قال رحمه الله وبذلك وصف, وبذلك وصف ملائكته ونبيانه فقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكسرون يسبحون الليل والنهار لا يبترون وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون لا. ثم بعد كتاجة الإنسان نقول ما شرف الإنسان بشرف العبادة ودرجة الإنسان عند ربه بحسب درجته العبادة بنفسه كلا كيوم أن يكون عبده كلا كيمكربي الله. بلى بلى أكتعجى كما ينبوه قام بحالي لي فكوني بين يدام وميزان يكوبمانا أنا بيمو متى نعبد أيامك حتى كوني جنس يا ملائك حتى ملائكة ومن تقوز وشوشاونا ومن تقوك وشوكشاو وكوصفنا عبودية لله وإلي عبودية لله نايل مقام عبودية ولنو ملائكة ومن تزيد سيس لذلك جنس ملائكة أفضل كل جنس بني أدام لأن جنس الملائكة أو الملائكة مقام العبادة عندهم أعظم وأعلى كل مقام عبادة سيس هم لا يعصون الله أسلامه لا يعصون الله سبحون الليل والنهار لا يفترون هل وسيكون أسكنا متعنا ولا تتسبح ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ويأكد أن تكون بلا كفكر يكيت تكون فعن بيري دك أكومي حقوص أقل أحوال تتواصيل ها؟ هذا ولكن لكن الملائكة تتعجبون الأحوال لم تومي عليه الصلاة والسلام كم من الأحاديث أنت إلى ولملائكة حديث جابر رضي الله عنه قال أميرتنا تحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة وذني وعاتقه خمسمائة مسيرة خمسمائة عبد الله عظم شوف ملئ وكب ووبيوم بها ومع ذلك قطقة وومبة حديث سما يقولون سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أعظمك سبحانك ما, أعظمك سبحانك ما أعظمك هكذا نطق قيام الساعة هلا تشوف لا يفترون هواجس، وحديث في صحيح مسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما بين موضع أربعة أصابع يعني في السماء، ها؟ ما بين موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد إلى أن يرث الله الأرض من عليه بالله عليك هيه. هي هي مقام عبودية كيس جان كنا ملايا كم تون سالسنا تكوا وومبوا لوكو كليجيو تكوا وومبوا فمسمى ما توه سؤالي من جينا مركوتو ركوت يو تيم تو هو ركوت ونمنجينا هو مسجوده العبادة لذلك هؤلاء أفضل من الإنس من جنس بني آدم لماذا مقام العبودية الله نكوبه كليتهو مقام هذا يدل على فضل العبودية وفضل العبادة وفضل التوحيد واضح ننوها نهى ملائكه بالوفيقيه نا كلا سماء كلا كل سماء كل ملائكه وانا في كل سما سما الدنيا يمبا ياو ني بيت الماموره وبيت الماموره يمكوجا دو يمنغانا نا كذا الكعبه جوه وحده قمه من طق البيت المعمور بسماء الدنيا نا مبيغو يا 2 وانا يمبا ياو يتوفو مبيغو يا 3 وكل يوم ينزلون 70,000 na hawaruditiana Mpaka qiyama Wakathir wa min akhbar haula Al-Malaika Kwa hivyo Haa Malaika pia Allah takuta amewasifu na ubudiya Kwa hivyo wei wa wataka sharaf Wataka cheo Wataka thanan zuri Na utajum zuri kwa mula wako Siku tukana wa hatu Wala kupidja wa tumakofu ah, Na ngana kwenye ibada Tutajua kweli Hatha rajul sazawa نا نحن كوني كم تكاسي عبادة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أقسم سبحانه وتعالى كتب قصي فملائكة أمية ألوله من في السماوات والأرض ومن عنده يعني من الملائكة لا يستكبر ومن عنده يعني من الملائكة والملائكة واليكونوا كه كيو سبحانه وتعالى صفيا النين لا يستكبرون عن عبادته حافني كبري كني كنيكم مأبد الله يعني حواتكم مأبدك سبب يكبر نوينج ولو كتاع عبادة سبب كبير وينج كبير وينج ولو أفانك ككفور نا الله سبحانه وتعالى كفار قريش واللي ودكوا سبب من تكبر إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لا تارك آلهتنا لشاعر مجنون كيف هذا كيف يستكبرون فالكبر ينافي العبودية كبر حيانان العبادة نوكي مونا متفن كبر يوه نمزعف صنع العبودية hai kubalika vipi utakuwa abd dhalil alafu na kibir tanakaza les kazale famastakbara ala nnas illa annahu laysa abida mara nyingi ukimwona mtu na sifa kama ni mtupu kwenye masala ya ibada ni nawe na wewe kama usadikamwangalia ibada zake mangalia taarifu kwamba umtikumbari na Mola wako subhanahu wa taala kwa hiyo kitu kibaya ndo ikiwa ni kibiri sheikh wa aula kufanya kibiri wallahi ni malaika nguvu walizonazo sheikh na quwwa al-ma'muma wa ma'a dhalika dhaleel khad'i'in lillah wa najua kwamba kuna aliyenguvu sisi nini haya sisi binadamu utachulinganisha na malaika acha kutulinganisha sisi na malaika tulinganisha sisi na binadamu na kule nyumat tu mtume aleyhi salatu wasalama asema khuliqa adam sittuna dhira' thumma tanaqasa tanaqasa ila halini mtu kirasi 60 ni zaidi ya hapo zaidi ya قويوا والوات واليوزمان يتوانان غوو بيأغو ثم تذكر الآن قوة الله سبحانه وتعالى. وتونا قوي المسيف لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يعني ولا يعيون. هذا شو؟ كل ما هو لا يستحسرون يعني لا يعجزون wa nasabbih wa nabudu wala hawa fa ni ajzi ulimamu wa kalime wa nazila ibadah hazi wa shindir ma yastahsirun ma yayyoon wama yajazun wala yanqatirun dumana la yastahsirun kisha qasifu yisabdihun al-layla wa nahara wala yitatasbih usikun amchana hawa malayka la yastuhun hawapumziki wala la yasturuhu yani la yanqati laylan nahar yusabbih laylan nahar hawana leta zina hi yaonesha sasa maqami ibudiyya kwaana zote Islam al-Zaztaja zote za tueleza wale waliosifiwa zamani walisifiwa kwa ibada au kusifiwa kwa mambo mengine ya hatuayaelee maqami ile waliosifiwa hawa watu ni makamu gani utakuta ni maqami ya kwa Allah subhanahu wa ta'ala أن الله سبحانه وتعالى كسيف واجاوك خاصة هو وصفه في مقام عبادة مقام مكينة لأن الله يسمى عبادة عبادة يوصفه في مقام عبادة أو متومي أو غير ذلك يتوقع أن يوصفه في مقام عبادة حتى متومي عليه الصلاة والسلام عندما مقام ذلك تقوف الدنيا مقام يدعوة مقام يكون لإسران وإراج حال ذلك مهمة عندما تتومي في ميشة ذي لحالي ذاكي موهيم كما يشاكي زدك الله لمصفك عبودية ألبو كنا إسراء لمصفك عبودية كمصفك سبحان الله إسراء بي عبدي ألبو تجد داعي لله كمصفك عبودية لما قام عبد الله يدعوه يدعوه كما قام الدعوة بعدو أمويتم عبد كيف هكونا سيفة بورة كمولاك كم عبد لله إكيم من تومي كاتك حالي زمان شاكي من بمهيم النهاية دعوة إلى سفر إسرائيل. عبد, عبد, إتشيك عبد الله أو عبده. حكون صفة مزوري تشنلايو. نمبلة التتاجك وبانا زيد زي وقال تعالى إن الذين عند ربك يعني الملائكة دولوا ليوك كل يوك والله عند ربك يعني الملائكة. La yastakbiruna an ibadatihi Hawafani kibri Kibri hawafani Kwenye ibadah Kwenye kumwabudu Allah Wa naweka shingozaw Chinina vikwa vaw Chinina kwa ajiliya Allah Subhanahu wa ta'ala Nakumtakasa Allah Subhanahu wa ta'ala Wa yusabbihuna huna Wa nam sabbih Yani wa namtakasa na naqs Na'ayd na Wa namtakasa Allah Na kilama pungufu Walahu yasjuduna wa nasujudu kwa jiliyaki subhanahu wa ta'ala Is in Maqam ya watu khas Diyunbe khas Watu kufu ka Allah Al-Fataka kuwasifu Wat? kwa ibadah Ama el-Wasifu kwa mingginah? El-Wasifu kwa ibadah El-Wasifu kwa maqam ya ibadah Kwa hivu Kama wataka sharaf Wataka fanaun hasan Wataka zikru hasan Hatta ba'da usha kufa Kuwa mbele Kwa maqam ya ubudiyya الله سبحانه وتعالى أتبكش فريكم نو تمكرو بيها سبحانه وتعالى زيد زايدكم لكم ويجينا كيف هو أفاني ويحققش هي مقام يعبودياً ليا وزايد يتمكرو بيها سبحانه وتعالى ثم ذكر بعد ذلك النقيم صفاً باقوام باهينانينا عبادة نوني كبر واسباب من معاني العبادة الخضوع والذل نقطة كمان يا إبادة نبيه هو كذلك سوى متكبر. قويه متكبر تناهى مقام العبودية. نمان أو كمبيا أو أنا كبر. هو يصير عابد في الغالب. عابد. مشنجوز عبادة ذاك وتقول أنا مكحة تكونش لأنه مستكبر عن ال على على عن الخلق يوفني كبركوا ثم ذم هذه الصف اذم بالمستكبرين عن هذه قوله وقال رب قطم دعوني عن عباده فساد كلن جنن مدابر ونعك صفه فقه بعبوديه له فقال تعالى يشرب بها الله يفجرونها فقال على المستكبرين الله na tawakejeri Allah Subhanahu wa ta'ala wa mustakbirin na kibrin sifat mabaya lakini ku Allah ndio kamali Allah Subhanahu wa ta'ala kwenye hadith kunsi al-kibriya uridai wal-awamatu izari nazani fi min huma qasantuhu kama fi kama fi Allah Subhanahu wa ta'ala al-kibriya uridai kibrin nguwe yangu ya kuitanda juhu wala abama tu izari na abama na utukufu na ukubwa ni nguwe yangu ya chini fa manna zaani fi shaitin minhuma yoyota atakai kushindana na mimi atakuni nyanganya nguwe yangu moja hii hizi mbili lozitaya atakai kujifanya na yanayo ya kama hii basi sawa kasamtuhu wala ubali nitambunja mguwe nguwaki asisi mametana nitambunja wala ubali wala sijaja hujili mbali. لذلك كم تنسى السلامة بها المتكبرون يحشرون يوم القيامة كالذرة يطاؤهم الناس وتففولوا كما أمبغوا واتونا وكنياجة كونين لأننا في الدنيا مستعلون على الناس وحكذا كون مهينا لنا مقام عبودية عبودية يتكو ذليليف نونيونجة نفتقار إلى الله سبحانه وتعالى نهينا مهالي الله نتاك لكن في مستكبر ثم نقول هم ما قام عبوديه كنا ولا بلا شك qala taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum allah subhanahu wa taala atupa habari atumbia amesema mola wenu ud'uni niombeeni mimi ud'uni niombeeni yani yeye subhanahu wa taala nahi khifa <coughs> azongumza na sisi sote kwa pabaka yetu za maisha sote waislamu tutakikana tumuombe udhuni mudaaf na mudhafi ili tufidha takhsis yani niombe ni mimi useme niombe ni mimi niombe ni mimi peke yangu kuna tofauti sama niombe ni mimi ah niombe ni mimi peke yangu ndo maana udhuni mudhaf na mudhafi la Hala takhsis famin huquqillahi subhanahu wa ta'ala al-khalis lah addu'a sasa unapotukua haki ya allah khalis ukaenda ukamwangushia kiumbe maana yake ni huwa umemwabudu yule kiumbe usiseme tu umemuomba ndo utakuta hawa jamasku zote fahamu zao mbogu hawa fahamu doki wambia njimu wabudhu makaburu kamba hatu wabudhu sisi sisi wajua ulesi mungu ajua, lakini sisi tuwa muomba kwa sabu anajia uleku muomba ya hathi ibada haito ibada ya nye tunayuzungumzia ndo nikawambia darsa ya kwanza iti kitabu muhimu wake sana sana hata kama hamukushika ma, mambo mingi shike maana ya ibada nini hawa wenzetu wengine waloteleza kwenye masuala haya ni kwamba bado hawajafahamu ibada kwa maibada nini Wawa nauna kumuomba si ibada wamesahau kwamba ni katika ibada kuna akwali ibada za maneno wa du'a mna aliskazale ndio maana ikato kiahi balaa uko ukiwaambia yemo tutuumu sisi tuabudu makaburi bana tuabudu sisi tuwajua wale maiti tuwajua wale binadamu lakini choenda kwa eh hapo kwenda lakini hiyo lakin. hapo ndo shida twenda kwao Kwa sababu haa ni watu watakatifu. Eh, watatupeleka kule. Ah, hana hii ni shirk sasa. Hii ndo hiyo shirka mbatopijana kila siku na wawo ni hiyo. Na mbado mpaka sasa wajafahamu. Uambia uambia ufawasi wao Hii ni wasila. Tumiambati tefte wasila. Na hile ni wasila. Eh, ni wasila kwa. Lakini ni wasila kwa. Ni shirki. Ni wasila itakau kukufikisha kwa kiumbe. Situ ataka wasila yakukufikisha kwa Muumba Subhanallah Sasa wa wamefuata wasila ya kwenda kwa makhluq wenzao. Wasila ya kwenda kwa Allah hawaitaki. Alesi kadhalik? Na hapo ndipo mahali wa khilaf kubwa. Ni nini hili tatiza ile Kutatiza tatiza watu. Kwa hivyo hiyo kitu muhimu udhuni niombeeni mimi peke yangu. Astajib lakum na mimi peke yango ndo nitawajibu. Au kuna حكونا. لذلك ما نادامون كتika مراحل ذاك الزوت أي فنجة نمو لاوتو كيف يستاذو ترى كومبيومبيو أتو مكومي؟ أومبا شيخي مقام عباد مقام الله عظيم يا عباده نيم مقام كبر دعاء كسبب في الدعاء القلب متجه إلى الله واليد كذا والذلة هه مقام عظيم جدا أموكم ميتومي وتو لكوهين Koi bona wewe jifundishe jifundishe kupiga goti kwa Mola wako mlekee kwa moyo na mdomo uzungumze na Mola wako utefute zile awqat tahiyan zile awqat mzuri, ukae umweke Mola wako haja zako wazi mm hata -hmm. kufanyiwafanyia tu kila sala mali ka hazi sasa zote tile dua tile dua kwa yote yatiali ni dua Adua, ibada kwa nini mwombe mwenzako nitilie dua saa wasa nyingine mtu hutaka lakini mtu usizo wema hasa kama لذلك مطرف ابن عبد الله الشقير <تصفيق> رحمه الله زار مريبا استمجد لمزور مجونجا نيني عالم من العلماء مزور مجونجا البكاء كم جونجا ولا مجونجا قبلي يا إمام أدعو الله لي يا إمام أدعو الله لي يا إمام اليوم من بينا مني دعاء نبوي <تصفيق> مضطرف رحمه الله نهيده فائدة زيارة يا علماء، وكزوري وناعلم تستستفيد منه، خليك تستفيد منه، هاني واتو خير وكزوره عنده فائدة تبص، البو ممبيه ليلى أك أنقلينها واتو اللقوان نص حاضر هذا، هقسمه مهني ما كان عندهم هذا، نقول ميتة كتاعظمة يا إمام لا ولا كفورة. Aka mlekeza la kufanya. Naha wa Allahin bewatuwa kweili. Nusaha sa asawa. Mahe khawana. Aka manbiyas kiza ya akhi. Udu'u Allah li nafsik. Allah Allaha li nafsik. Vewe mwenye mwenye sinim gonja. Inu amikonu veme mwenye udiyombe. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala ya cool. Amman yujibu al-muttarra idha da'a. Wa yakshifu لئن مضى فانت مضطر اني مضطر نا ميمي niko kwenye raha sina والله يقول امن أم يجيب المضطر نا wewe uko kwenye ictirar fa samradi ya kuuma lau utainua sasa hivi tayeb akama jiombe mwenyewe jiombe mwenyewe wahadha mimi fiqh salaf wa sababu atahakikisha hii umekusanya faida duniani na faida ya akhirah na ile ni makami ibudiyya au ni makamu du'a leo. Kwa hivyo baada Allah Subhanahu wa taala kutuamrisha amrishatum na yeye pekee yake ndo Akasema inna ladina yastakbiruna an ibadati saydkhuluna jahannama dakhirin. Wale ambao kwamba watafanya stikba watakata kuniabudu. فتسمى الدعاء عباده لانه معنى متمسس الدعاء عباده ان قال يابسمه ادعوني على فمشه ايه قال يستكبرون عن عبادتي حكسمي يستكبرون عن دعائي انه هي يونشا قام نذت وفضلهنا اجر كبيره الدعاء حتى الله mwenye akija ile dua ni ibada فهذا يدل على أيضا بشأن الدعاء نم قام الدعاء سيمقام يوم تكوت سهل نسي سيمفكر في فندشة سئتم جزاء شتبيان بايا كومبيومبي وسازوت أنا مبينه كون أيوم تدقق تانو كوم هيزدن هذا الشيء توما النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الجمع يوم عرف الفن جمع بين ظهر عصي عشية عرفه يقول الراوي رفع يده حتى سقط رداءه مباك لenguوا يا يدعو يدعو يدعو حتى ضربت الشمس والله كوا حتى مرامج حتى مرامج وهو على بعيره يبغون ينام يا ماك رفع ودع ودع ودع مباك هل فوس هذا اتا اتا قوي يصيرين لو أفضل لخله هي مباك مصحابا وشنجازنا إلى صبر إلى تحمل ياكم تومي عليه الصلاة wa salama na hikma wa ulama asema arafa kukusanywa zile sala mbili ili kupata wakati wa kuzungumza na mola wako eh lakini sisi nenda kaangalia ahwali baada ya kufanya jamaa ya sala ni kujitengeza kuanza kujitayarisha kukimbilia kule kutoka na salama sikuizi maskari uzia watu lakini laungalikuwa hakuna mtu atongetoka kabla ghurub shams kwa hivyo ni kukaa arafa Utembe wangali yabali upande yabali upige picha mfashukeni ndangali akhema fullanimo na ato netuno ko koneksiyon grupo huwede mo na wenzetu, mo na upoteza waktu bale lokai tado yidug Allah yuziye ile waktu muhimu wa tarafa taka ywa halijazama laki bukuzama o naharakata kutoka fau yuziye halima ku sabab hatu kuzoe ya kuomba chita kuomba wato chile fatiha ba chile fatiya chile fatiya hazish uwa u tatia Utawa mwomba mwlawaku subhanahu wa ta'ala lini na nruma'na wallahi hatuku zwaya. Sababun nini? Taqfanywa bahis. Sayadkuluna jahannamadakhirin. Hawa nye kibri. Hawa takikum Allah yistakbirun an ibadat, yani an du'ai. Wa nakibri. Hapa utakuta malhad moja mzuri? Kwa nini alikata ambayham mwombi Allah ni mutakabir? Zimnan. Hatta sila zima savene min ضمن التزنتية كشريعة متكبر، وأسبابه كأنه يستغني عن نفسه أمي قصي كما مي إلى الله سوتمهمبا، وانني وكاتك مهما ملاق، إنما أنا ما كبر مايوني، هذا هو هكونك تينجنه ندعو معنا كذي عليه الصلاة السلام كسبني إن الله يغضب على عبده أو إن لم يسأله عبد Awa kama kalma, misli hala, lakini ma'na, ya Ni kwamba, Allah, anakasirish ka, ikiwa binia mwanadamu amwobi Kama umekasa kumwamba mwala wako, tistigni wana minna hiya Mini umbeni, yani minna, kila kitu Entabih, Hakuna kitu, hakuna kusema ati yukagiyona, hata kama kusema Yani kwa nyo wako, kapitisha fikra Kana kwamba mimi, wati wali wanyi haji, ya wawamba, Allah, nito mifika marhala ku angamia sa sahibata angamia wabih fallaha Allah kukatare au kupezea au kuwacha mdamreifuhum onbe mulawako ni alama ya kibri jako hata kama husebuna kibri do Allah kasama inna alladhina yastakbiruna an'ibadati bas hawa tu sayadkuluna jahannama dakhirin yani dhalilin swagirin watangiya motoni motoni hao tuangiya ku kibri haa watangiya ku kibri Jibril atafanya hapa duniani lakini kule motoni wataingia dhalili swadhirin hizo sifa mbili kinyume na Jibril ule dhalilifu atakwenda kuupeleka kule kwenye moto sasa uende ukamtese fa mnaktafi bi hadha atakwenda kuzakra baadhi ya ayati azijaisha utakuja kuziendeleza inshaallah darsa nyingine bi ni Allah taala kwa leo naftafi bihada hadha alqadru <coughs>